سعاد فقلبي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم يفدا مكبول وما سعاد غدات البين اذ رحلوا الا اغن غضيد الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزا مدبرة لا يُشتكى قصرٌ منها ولا طولُ، تجلو عوارض ذي ظلمٍ إذا ابتسمت، كأنه منهلٌ بالراح معلولُ، شجت بذي شبمٍ من ماء محنيةٍ، صافٍ بأبطح أضحى وهو مشمولُ، تجلو الرياح القذى عنه وأفرطه،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 كما تلون في أثوابها الغول، وما تمسك بالوصل الذي زعمت، إلا كما تمسك الماء الغرابيل، كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً، وما مواعيدها إلا الأباطيل، أرجو وآمل أن يعجلن في أبد، وَمَا لَهُنَّ طِوَالَ الدَّهْرِ تَعْجِيلُ فَلَا يَغُرَّنَّكَ مَا مَنَّتْ وَمَا وَعَدَتْ إِنَّ الْأَمَانِيَ وَالْأَحْلَامَ تَضْلِيلُ أَمْسَتْ سُعَادُ بأَرْضٍ لَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا الْعِتَاقُ النَّجِيبَاتُ الْمَرَاسِيلُ وَلَنْ يُبَلِّغَهَا إِلَّا عُذَافِرَةٌ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 مرفقها عن بنات الزور مفتول، كأنما فات عينيها ومذبحها، من خطمها ومن اللحيين برطيل، تمر مثل عسيب النخل ذا خصل، في غارز لم تخونه الأحاليل، قنواء في حرتيها للبصير بها، عتق مبين وفي الخدين تسهيل. سمر العجايات يتركن الحصازيماً. لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل. يوماً يظل به الحرباء مستخماً. كأن ضاحيه بالنار مملول. كأن أوب ذراعيها وقد عرقت، وَقَد تَلَفَّعَ بِالْقَوْرِ الْعَسَاقِيلُ وَقَالَ لِلْقَوْمِ حادِيهِمْ وَقَدِ اجْعَلَتْ وَرْقُ الْجَنَادِبِ يَرْكُضُنَ الْحَصَاقِيلُ شَدَّ النَّهَارُ ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ نِصْفٍ قَامَتْ فَجَاءَ وَبَهَا نُكْدٌ مَثَاكِيلُ نَوَاحَةٌ رَخْوَةُ الضَّبْعَيْنِ لَيْسَ لَهَا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 من الرسول بإذن الله تنويل ما زلت أقططع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسبول حتى وضعت يميني لا أنازعه في كفذين قمات قيله القيل لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وَقلَ إنِك مسبُور وََسؤُول من ضيغَ م مِنْ ظراء الأُسدِ مُخرُهُ ببَطْنِ عَثَّرَ غيلٌ دَُهُ غِيُ يَغْدُوا فَيَحمُ دررغ مَي عَيشُهُمَا لَحم مننقَوْمِ معفورٌ خذيلُ إ يساَاوِرُ قِرنًا لا يحلل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول منه تظل حمير الوحش ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول إن الرسول لنور يصطدع به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زول سالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين أبطال لبوسهم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 لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا لا يقع الطعن إلا في نحورهم ما إن لهم عن حياض الموت تهليل لا يقع الطعن إلا في نحورهم ما إن لهم عن حياض الموت بانت المعاد